فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرّونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تتبعونا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 فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتعلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه, ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهري معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء 117. لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 118. ليدخل الله في رحمته من يشاء 119. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله إيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفُرَتَهُمْ وَأَيْرَ النَّعْضِيمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ